بسم الله الرحمن الرحيم وابطور وكتاب مفتور في ربط منسور والبيت المعمور والشقف المرفوع فَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تُمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَشْقُرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الذينهم في قوض يلعون يوم يدعون الينا ما لجهم بما ذا هذه الله التي تونسون به تكذبون افَلا يَشْعُرُونَ هَذَا أَن أنتم لا ترفعون اسلواها فَصبروا أو لا تصبروا فسواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تحملون المتقين في جنات ونعين فيكلين بما آساهم ربهم ووقاهم ربهم على ذا الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فَتَكِينا عَلَى صُحُفٍ مُّصَّفَّتٍ وَلَوْدُنا بِحُورٍ نَّعِيمٍ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رُسُلَنَا يُؤْتَىٰهُمُ الْأَمْنُ وَالْحَيَاةُ الْمُقِيمُ أرحقنا بهم ذريفهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاتهة روح سَمَاءَ دَعَوْا لَهَا كَأْسًا لَا نَقُو فِيهَا وَلَا تَفِيهِ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ أَمِنَ لُؤْلُؤٌ مَسْنُورٌ فَقَدْ لَبَعُوهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وعقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل أبعوه إنه هو البر الرحيم هَلْ اِنَّ سَمَاءَهَا أَن تَرَى مِحْمَمَتَ رَبِّكَ بِكَانٍ لَّنُونَ وَلَا مَحَالُ أَمْ يَحُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْدًا مَّنُون قُلْ تَعَظَّفُوا فَإِن مِّن عِندِكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم قابلون أم يقولون تقولهم بل لا يؤمنون أليأتوا بحديث مثله إن كانوا خادقين القول يقوم الغير شيء انم هو الخالق ام, أم خلق السماوات والارض بل لا يخلق ام انكم قداء ان ربك ام هو المسيطر أَمْ لَهُمْ سُلَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ هَلْ يَأْتِنُوا اسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُنْدِينٍ أَمْ لَهُ الْبَلَاةُ وَلَكُمُ الْبَلُورِ أَمْ تَشْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُصْطَلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَأَى كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ يَسْقُطُ يَقُولُ شَخَّبٌ مَّرْقُومٌ تَدَرَّجَ حَتَّىٰ إِذَا هُوَ يَوْمٌ لَّهُ مُلْزِمٌ فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْفَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَبَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَبْكِرُ الصُّبْحِ